سبحان من أسرع يعبد يقولون يا تين ولا تعروا I'm uh a -huh. Oh uh -huh. فحق <تصفيق> عليها القبر فذلوناها تدميرا وكم أهلكنا of हम وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا تَجْعَلْ لَدَيْنَا مَنْكُولًا تَمْثِيلًا أَوْ كُنْتَ تَبَسْطُ قَطْعًا فَإِنَّ الْكَافِرِينَ What, What? I'm like I... you yeah. que no يَقُولُونَ <تصفيق> إِنَّكَ كَوْذَبْتَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُؤْتُونَ رَحْمَةً وَيَغْفِرُونَ لِلْعَامَةِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ